قويًا عزيزًا وأنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب من صياصهم وقل ففي قلوبهم الرعب فريق تقتلون وتسرون فرقة وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرض لم تطؤها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 ذكرا كثيرة وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيمًا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 وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إلَّا وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي إن أراد النبي أي يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين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 فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين, ونساء المؤمنين يدنين عليهم فَأَثْنَ فَلَا يُؤْذَينَ وَكَانَ اللَّهُ وَفُورًا الرَّحِيمًا لَإِلَّا مِنْ أَهْلِهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُونَ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَارُونَكَ فِيهَا إلَّا قَلِيلًا ملعونين أينما ثقفو أخذوا وقتلوا تقتلا سنة الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنة الله تبدلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله